في كثير من مدوان إلا من أمار صدقة أو محوط أو بصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك بكوان موضة الله فسوف يتكي أجر